وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه, وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب